Bismillahirrahmanirrahim Oylun lillimtuffifin Al-lazine ıza ktâlüü ala nâs yastowuun O'a ıza kâlüüüm en wazanuhum yukhsirun Alâ yazın ölüğü kalların an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 وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْيَوْمُ كِتَابٌ مَرْقُوم يَشْهَدُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ